شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل نتناصح فيها وينصح بعضنا بعض لعل الله عز وجل أن يرحمنا وينفعنا بما نسمع أيها الإخوة الدين النصيحة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة الدين النصيح الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم فنحن من عمة المسلمين نحتاج إلى نصيحة نحتاج أن نتناصح فيما بيننا وأن لا نترك يترك بعضنا بعضا أن لا بد لنا من التناصح لأن الغفلة تجري علينا فإذا غفل أحدنا فليذكر أحدنا أخاه ينصحه والنصيحة أيها الأخوة لا يستغني عنها أحد. طبعا نحتاج ترجمة. نحتاج ترجمة. أيه. والنصيحة أيها الأخوة لا يح... لا يستغني عنها أحد. لأننا من بني آدم وكلنا خطأ. والخطأ يقع ما فينا أحد معصوم من الخطأ الخطأ وارد علينا فإذا كان هذا ملازما لنا فلا بد من تناصح فإذا تناصحنا قوم بعضنا بعض وهذا هو الذي نريده نحن نريد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه المؤمن يكون للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا إذا اشتكى منه عضو تساء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا عضو من أعضاء جسدك ألم به مرض فهل يهنأ بقية الجسد لا أضفار ضرس. إذا ألم به مرض الجسد كله تعب وسهر هكذا نحن لابد ان نكون هكذا نألم لبعضنا نحزن لحزن بعضنا نفرح لفرح بعضنا يتفقد بعضنا بعضا تقوى اللحمة تقوى اللحمة بيننا أما يتخلى بعضنا عن بعض ولا يتألم أحدنا لأخاه ولا يفرح لفرحه فمتى تكون اللحمة ومتى يكون الاجتماع أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رشدهنا لأمر عظيم، وكذلك القرآن بين لنا هذا الأمر وهو الاجتماع والتكاتف. وأن نتفرق بل ينبغي لنا أن نجتمع وكلما تعلمنا كلما ازداد تلاحمنا وكلما ازدادت أخوتنا لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا متى متى من بعد ما جاءتهم البينات لما تعلموا وتفقهوا اختلفوا والعياذ بالله هؤلاء لم يتعلموا لوجه الله هؤلاء لم يريدوا بعلمهم وجه الله لأن العلم يزين صاحبه يهذبه اما الذي نرى ان البعض يتعلم ثم يزيد في الفرقة والخلاف والعياذ بالله اهكذا اهكذا علمه انا تعلم لنختلف انا تعلم لنفترق eng kita belajar laki ngetab nah bismillahirrahmanirrahim salatu wassalamu ala setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu kemudian beliau menyambut baik kepada antum semuanya dengan kedatangannya di satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini Untuk kita saling menasihati Saling ingat mengingatkan sebagian kita dengan sebagian yang lain Semoga Allah subhanahu wa ta'ala uh, Memberikan kepada kita dengan uh, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan di antara kita Kemudian beliau mengingatkan bahawa agama ini adalah merupakan nasihat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam di mana beliau mengatakan adi nur nasihat, adi nur nasihat, ad Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat dan agama itu adalah nasihat. Kulnaliman kemudian para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah. Dillahi walikita bihi walirasulhihi walaihmatamuslimina waammatihim. Adalah nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya. Untuk, kita, uh, untuk kitabnya dan untuk uh, para imah, para penguasa kaum muslimin dan juga untuk umumnya kaum muslimin. Dan kita termasuk di antara amatul muslimin, kita masuk di antara umumnya kaum muslimin yang butuh kepada nasihat. Maka kita sangat butuh untuk kita saling menasihati sebagian kita dengan sebagian yang lain menjadi kewajiban bagi kita untuk menasihati karena kelalaian itu pasti akan terjadi pada kita maka tatkala salah satu di antara kita itu lalai yang lainnya mengingatkan kepada kita dan nasihat itu adalah sesuatu yang seseorang itu tidak bisa lepas daripadanya sesuatu yang sangat dibutuhkan karena kita adalah anak Adam dan anak Adam semuanya adalah berbuat kesalahan. Tidak ada di antara kita yang maksum. Maka jika seperti ini adalah sesuatu yang ada pada kita, sesuatu yang mulazim, senantiasa bersama kita, maka keharusan untuk kita saling menasihati. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan. Di mana Rasulullah SAW mengeratkan di antara jari-jarinya. Yang apabila salah satu anggota tubuhnya, sebagaimana juga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu tubuh. Yang apabila satu bagian dari anggota tubuh itu mengeluh sakit, maka yang lainnya pun juga merasakannya. Dengan tidak bisa tidur dan kemudian terasa demam. Maka apabila Salah satu anggota tubuh kita Misalkan Dors Gigi geraham kita Semua jasad pun juga akan letih Semua jasad juga tidak akan bisa Tidur Demikianlah kita Dan demikianlah hendaknya kita Seperti itu Kita bahagia Dengan bahagianya saudara kita Kita pun sedih dengan kesedihan saudara kita dan kita saling memperhatikan sebagian kita dengan yang lainnya. Adapun kalau kemudian kita masing-masing membiarkan sebagian kita atau sebagian yang lain tidak merasakan sakitnya saudara kita, tidak tidak merasakan bahagianya mereka atau kesedihan mereka, maka di mana kebersamaan dan kapan akan terjadi persatuan? Dan Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada kita dengan perkara yang agung. Demikian pula Al-Quranul Karim telah menjelaskan kepada kita dengan perkara ini. Ia ini al-isimah. Pentingnya kebersatuan. Pentingnya untuk saling menolong. Saling bau-membau. Bukan untuk berselisih bukan untuk bercerai-berai bahkan agar kita bersatu dan bersama maka setiap kali kita belajar setiap kali bertambah kebersatuan kita semakin kita bertambah belajar semakin bertambah persaudaraan kita tidak seperti mereka-mereka yang bercerai-berai tatkala datang kepada mereka petunjuk yang nyata tatkala datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata mereka-mereka itu demi Allah, bukankah mereka belajar karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah mereka belajar karena mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah seperti ini kita belajar? Apakah seperti ini ilmu? Kita belajar untuk bersedisi. Kita belajar untuk bercerai-berai? Ataukah kita belajar agar kita bersatu? أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أننا نعتصم ولا نتفرق وجاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إن الله يرضى لنا ثلاث أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وأن نناصح من والله الله أمرنا، وكره لنا القيل والقال وإضاءة المال وكثرة السؤال. تأمل في هذا الحديث إن الله عز وجل رضي لنا أمورا فيها سعادة الدارين سعادة الدنيا والآخرة والتي سخطها الله عز وجل وكرهها لنا فيها التعاسة إن الله رضيها لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا التوحيد من أعظم ما أمر الله به أن توحد الله عز وجل وأن تعبده ولا تشرك به شيئا أعظم ما أمر الله به التوحيد والشرك ضد التوحيد فالشرك ظلم وظلم عظيم فالإنسان إذا وحد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته فقد أتى بأمر عظيم فيه سعادة الدنيا والآخرة وصدق ربعي ابن عامر عندما قال ماذا قال ماذا قال أيها الأخوة ربعي ابن عامر لما ذهب إلى ملك الفرس ماذا قال له جئنا أو الحمد لله الذي أخرجنا من ثلاثة ذكرها ربعي ثلاثة أمور ذكرها من جور الأديان إلى عدل الإسلام وقبله. من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة نعم من حقق التوحيد ارتاح وطمأن فإن الله عز وجل لا يرضى لأي عمل مع الشرك مع التوحيد لا يرضى لأي عمل مع التوحيد فإن الله رضي لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق لا نتفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا ولا يزال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك الرحمة مع الاجتماع الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعتصم ولا نتفرق وأن نناصح من والله الله أمرنا وهذا كان موضوع اليوم المحاضرة في مناصحة ولاة الأمور وقد سمعتم منهج السلف في مناصحة ولاة الأمر وأنها تكون بالسر ولا تكون بالعلن فإذن نحن أيها الإخوة نتمسك بهذه الأمور التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله يرضاها ويريدها لنا وكره الله لنا القيل والقال وكثرت السؤال وإضاعة المال وهذه أمور من أسباب الفرقة والاختلاف من أسباب الفرق والاختلاف إذا نظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الاتفاق والاجتماع وأي أمر فيه خلاف أو يجر إلى خلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد بابه من الأمور التي تسبب الاختلاف القيل والقال وكثرة السؤال الكلام ونقل الحكي سبب الاختلاف بعض الأسئلة التي لا لا تصدر عن تعلم إنما لأجل امتحانات وابتلاء تسبب اختلاف الجدال والنقاش المراء يسبب اختلاف قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت في ربض جنة قلنا لمن يا رسول الله لمن؟ ها أجيبه بيت في ربض الجنة لمن أي جماعة لمن أجيبه لمن ترك المراء وإن كان إيش وإن كان محقا لأن المراء والجدال قد يص يدخل على النفس شيء ويسبب اختلاف الفرقة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقفله لأن المراء الذي لا يريد صاحبه أن يتوصل إلى الحق هو الذي يكون نتيجته الفرقة وأما المراء الذي يكون لأجل الوصول إلى الحق فهذا مطلوب المجادلة مطلوبة التي توصلك للحق لكن الذي نعيشه الآن بين أوصاف كثير من طلبة العلم ما هو ما هو المراء الذي يريد كل شخص أن يعلو برأيه وأن يلزم برأيه وليس المقصود الوصول إلى الحق بل المقصود التعصب للآراء وللأشخاص فتجد ما يحصل بين طلبة العلم من الجدال ما ينتج عنه الهجر والقطع. لماذا لا يكون لو اختلفنا في الرأي تكون قلوبنا واسعة تسعى الخلاف بيننا. الخلاف الذي قد يصدر بين بعض طربة العلم في مسائل خلافية في الفقه ليس المسألة في مسائل منهجية. لا أتكلم على هذا. أنا أتكلم على ما يقع من بعض طلبة العلم في مساء ليسوع فيها الخلاف. ما أذكر قصة ذكرها لنا الشيخ عبد القادر الأرنووت رحمه الله. يقول عندهم في الشام. في سوريا شيخ سوري يقول حصل خلاف بين اثنين من الشباب يا اخواني انظروا كيف الآن بعد طلبة العلم يتعلم العلم مو لأجل انه يريد ينفع الناس ويستنفعه بنفسه يريد ان يعلو على الناس يقول في الصلاة مسألة تحريك الأصبع في الصلاة مسألة خلافية معروف بين العلماء من العلماء من يقول إيش؟ بالتحريك ومنهم من يقول بالإشارة بدون تحريك أسألة خلافية من يقول بالتحريك يرى أن زيادة زائدة بن قدامة زيادة ثقة مقبوله ومن ال... ومنهم من لا يرى التحريك ويرى ان هذه الزياده شاذة امر دودد يقول صلى اثنان بجانب بعض طب تخيلهم في الصلاه الان في في عباده يقول احدهما يحرك والاخر لا يحرك فإذا بأحد بأحدهما يعتدي على الآخر في الصلاة ويكسر إصبعه تفهمون؟ تضحكون يعني شوف شوف أنا يعني شوف هذه بلاة اعتدى عليه في الصلاة وكسر إصبعه في الصلاة كسر ليش يحرك؟ رأيتم هذا العلم الذي تعلمه ماذا سبب بين أو صاد الطلبة؟ نعم، طب قلت عليه. ثمودين أيها الأخوة. Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan kepada kita Bahawasanya Hendaknya kita senandiasa bersatu dan tidak bercerai-berai Datang dalam sebuah hadis yang sahih Bahawasanya beliau alaihi salatu wasalam bersabda Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Meridai kepada kalian tiga berkara dan membenci kepada kalian tiga berkara Allah subhanahu wa ta'ala rida Untuk kita beribadah Hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Dan agar kita berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala Dan Agar kita Menasehati Terhadap siapapun yang menguasai kita atau yang merintahkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kepada kita Tiga perkara. Al-qil wal qan. Ngomong ke sana dan kemari tidak jelas. Permasalahannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kepada kita menyenyayakan harta dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kita banyak bertanya perhatikanlah kepada hadis ini di mana dalam hadis ini terkandung kebahagiaan dalam dua negeri kebahagiaan dunia dan akhirat kita dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita agar kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. At-tauhid adalah merupakan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena syirik ini bertentangan dengan tauhid. Dan syirik merupakan kezaliman yang besar. Maka tatkala seorang anak manusia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma' dan sifatnya, sungguh dia telah menunaikan satu perkara yang agung, yang dengannya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rabi'i ibn Amir Tatkala datang kepada Raja Persia Kemudian dia mengatakan Segala puji bagi Allah Yang telah Mengeluarkan kita Dari menyembah kepada manusia Agar menyembah kepada, kepada, kepada Robnya manusia Yang telah mengeluarkan kita dari Kedurjanaan agama Kepada keadilan Islam Maka barang siapa yang merealisasikan Tauhid Dia akan mendapatkan Ketenangan Dan ketenteraman Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan Redo dengan amalan apapun. Atau untuk siapapun bersama tawhid ini. Tatkala tawhid kita tegakkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak rida dengan yang lainnya. Artinya ketika. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak rida untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua. Hendaknya kita berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Dan jangan bercerai-berai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Dan senantiasa mereka itu berselisih kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Dan rahmat itu bersama dengan persatuan yakni dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam ada pun yang ketiga adalah materi yang sudah kita bahas pada muha'adharah tadi siang maka andainya kita berpegang teguh dengan perkara-perkara ini ya Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala rida kepada kita dengan tiga perkara ini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membenci kepada kita al-qil wal-qal katanya dan katanya berkata kesana kemari karena hal ini adalah merupakan sebab perselisihan dan sebab-sebab terjadinya perbedaan maka manakala kita melihat bahawa Nabi alaihi salam demikian sangat menjaganya persatuan dan istimah dan tidak ada sesuatu yang mengantarkan kepada perselisihan Kecuali beliau Senantiasa berusaha untuk menutupnya Sebagian pertanyaan Yang terkadang muncul pertanyaan itu bukan karena ingin ilmu Bukan karena ingin mengetahui Bukan karena ingin belajar Yang itu adalah untuk menguji manusia. Maka hal ini menyebabkan kepada perselisihan. Kemudian adanya perdebatan, adanya nikash, adanya saling jidal. Ini semuanya adalah merupakan sebab perselisihan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Anazaimun fi baitin fi, fi raddil jannah. Aku adalah menjadi pemimpin di satu rumah di tengah-tengah surga. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Bagi orang-orang yang meninggalkan jidal. Atau bagi orang-orang meninggalkan untuk uh, saling berdiskusi. Atau saling bantah-bantahan satu dengan yang lainnya meskipun itu sesuatu hal yang benar karena jidal karena berbantah-bantahan ini tatkala masuk dalam jiwa manusia hal ini akan menyebabkan khilaf dan akan menghasilkan perselisihan dan perpecahan adapun diskusi yang menginginkan untuk sampai kepada kebenaran untuk untuk mencari kebenaran maka ini sesuatu hal yang dicari sesuatu hal yang dibolehkan namun kita melihat keadaan yang kita hidup sekarang ini apa yang terjadi di mana berbantah-bantahan jidal Menjadikan masing-masing pribadi Adalah menginginkan agar pendapatnya itu yang dipakai Bukan untuk mencari kebenaran Bahkan sebagian lain adalah Maksudnya dia ada lain adalah ta'asub Ta'asub kepada pendapatnya Atau ta'asub kepada personal Yang kemudian menghasilkan Adanya Hajar dan juga saling memutuskan Maka Khilaf ini <tuh> Terkadang terjadi di antara para pencari ilmu Para penuntut ilmu Dan ini bahkan bukan perkara-perkara yang menhajiyah Hanya sekedar masalah fiqhiyyah Yang terjadi di antara thalabatul ilm yang karena sebab hanya permasalahan fiqihah ini menyebabkan perselisihan di antara mereka. Kemudian beliau mengisahkan satu kisah. Dari apa yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al Arnaout rahimahullahu taala yang beliau tinggal di Syam. Beliau mengatakan bahwasanya terjadi khilaf di antara syabab di antara anak-anak muda para pencari ilmu yang mereka mencari ilmu bukan untuk ilmu, tapi mereka mencari ilmu agar pendapat mereka itu dianggap. Dan ini terjadi perselisihan dalam masalah sholat tentang menggerak-gerakkan jari dalam sholat ketika tasyahud. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Bagaiman mengatakan menggerak-gerakan jari. Bagaiman mengatakan cukup dengan isyarat tanpa menggerakkan. Dan khilaf ini terjadi hanya di antara antara yang mengatakan ini adalah ziyadat atau siqah. Atau itu merupakan hadis yang syahid. Maka terjadi. Dua orang penuntut ilmu ini solat berdampingan. Kemudian salah satunya menggerakkan tangannya, satunya tidak. Kemudian terjadilah peperangan terjadi dalam sholat, di mana yang tidak menggerakkan tangannya menggerakkan jarinya ini, ini kemudian memegang kuat kepada e, kawannya yang menggerakkan sampai kemudian jarinya itu patah. Dan ini dalam salat. Maka untuk apa belajar seperti ini? Kalau belajar seperti merupakan sebab yang menjadikan perselisihan. Ayuhlah ikhwah. Nahnu la syak أننا وقعنا في زمن الفتن وهذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي فتن ليست فتنة بل فتن ونحن الآن نعيش في زمن الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الشبهات أعظم من فتن الشهوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعرض لهذا الفتن ومن أدرك هذه الفتن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن تشرف لها استشرفت والعياذ بالله نعم نحن في زمن الفتن ابتلينا بأناس هم من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سرئل سأله حذيفة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إنا كنا في شر فجاءنا الإسلام وجاءنا هذا الخير أفبعد هذا الخير شر قال نعم أفبعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قال وما دخنوا قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال نعم دعاءات على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. يا رسول الله صفهم لنا. نحذر منهم. طلب التحذير. قال من بني جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا ها هم نعيش معهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويشعلون الفتن في كل مكان وتجدهم يستشرفون للفتن يتعرضون لها ومن تعرض لها واستشرف لها قال النبي صلى الله عليه وسلم استشرفت فيا إخوان علينا أن نحذر نحذر من من هذه الفتن والبلايا والمحن، ونشتغل بما هو أهم نحن عندنا شيء مهم جدا عندنا ما هو أهم من هذا الكلام في أناس ليس لهم شغل إلا هذا الشيء أينما تذهب يذهب وراك فيما تكون الحق ليس لهم هم إلا التتبع نحن عندنا ما هو أهم طلب العلم والاستفادة كم مسلم في اندونيوسيا كم كم مسلم تعرفون انتم اهل البلد كم مسلم عدد اندونيوسيا كم ها كم اجيبه كم مليون م... لا اكثر من مئتين صح أكثر من 200 مليون كم يا إخواني قرابة الثلاث مئة وينقص قد ينقص شيء لكن تخيل في في في الدقيقة الواحدة كم ولادة؟ كم ولادة في الدقيقة الواحد في الدقيقة الواحدة كم يزيد عددكم المسألة ليست بالأمر الهين، هؤلاء الشعب وهذه الملايين أليست هي قضيتنا العظيمة هي أكبر قضايانا هؤلاء الناس الذين يجهلون كثير من أمور الدين ونحن اشتغلنا فلان وفلان فلان قال فلان قال أليس هذا أعظم لنا ليهدينا الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نحن عندنا شغل لا يشغلنا هؤلاء بما هو أهم أنا أريد نتعلم نحفظ كتاب الله نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرس العقيدة نتعلم نذهب إلى أناس في قمم الجبال أناس بعيدين عن الدعوة نذهب إلى هؤلاء نعلمهم هم بحاجة أليست المسألة مهمة وخطيرة نشتغل في أمور لا ينبغي لنا نضيع أوقاتنا فيها مضيع يا إخوة قال فلان وفعل فلان والقضية الفلانية سار فيها يا أخي أنا أنا أعيش في بلد الناس في أشد ما يكون من الحاجة في العلم الجهل الذي عم كثير من الناس أين المسائل التي كان يعلمنا العلماء ويقرر العلماء أن نبدأ بالأهم كم من أمور شركيات وكم من بدع وخرافات تحتاج منا إلى جهد حقيقة تحتاج منا إلى عمل أما نرجع إلى بعضنا نأكل... يأكل بعضنا بعض يا أخواني إذا ما أصلحنا أنفسنا كيف نصلح الناس عوام الناس كيف ينظرون لنا إذا رأوا فينا الخلاف والشقاق والهجر والض... حتى الضرب البعض يصل به للضرب والعياذ بالله بعض القضايا تصل إلى الطلاق تشتيت أسر أسر شتتت هذا فلان مع فلان سبحان الله الإسلام حل لنا نكاح الكتابية ولا لا تنكح من أهل الكتاب وبعض الناس لا يرق له هذا الكلام إلا يوقع الفتن في داخل البيوت حتى إني سمعت أن الأطفال الآن صاروا يدخلون في الفتن الأطفال الصغار صار الآن يدخلونهم في الفتن أما أدري لماذا يفعل هؤلاء يريدون استكثرون في الشر حتى الأطفال والنساء فيا إخوان نتق الله عز وجل الحمد لله هنا طلبت علم مشائخ رأينا في بلادكم على خير وصلاح ودعوتهم قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى نهج العلماء وعلى فتاوى العلماء ولهم مرجعية وثمرت دعوتهم ولله الحمد ظاهرة وبينة فحافظوا على هذه النعمة النعم تزول بالمعاصي إذا لم تحافظوا على هذه النعم بشكر الله عز وجل فيخشى الإنسان أن يزيل الله عز وجل عن هذه النعمة احمد الله على هذه النعمة نعمة الاجتماع وال. الألفة. فلا تفرقوا ولا تجعلوا أسباب الفرقة تدب إليكم كل ما كان فيه سبب للفرقة أغلقوه. أغلقوه نحن بحاجة إلى أن نجتمع وأنا أعني أهل السنة لا أقصد أن يجتمع أهل السنة مع أهل البدع والضلالات لا فأهل البدع والضللات أمرهم ظاهر وبين ولله الحمد لأن أنا لا أقصد أن نتجمع ونتكتل لا أنا أتكلم مع أهل السنة اللي هم على سنة وخير الشيطان الآن أنتم مستهدفون من الشيطان الشيطان الآن يريد أن يخرق الصف فلا تدع له مجال التفوا حول بعض القطيع إذا كان ملتف حول بعضه هل يستطيع الأسد أن يخترقه؟ ها؟ هل يستطيع؟ لا وتجد في القطيع يضعون صغارهم في الوسط يبعدونهم عن مواطن الخطأ ودائما الكبار هم الذين يحفون القطيع هكذا نريد صغارنا نبعدهم عن هذه الأمور نبعد عن الفتن أسأل الله عز وجل أن جيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الفتن يا إخوان تبين الحقائق وإن كان الفتنة المفروض بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد منها يتعوذ بالله من الفتن لكن هل تعلمون أن الفتن فيها فوائد؟ نعم فيها فائدة ما فائدة الفتنة؟ التمحيص وكشف الحقائق والله ما تكشف إلا في الفتن الصادق لا يظهر صدقه إلا في الفتن والكاذب لا يظهر كذبه إلا في الفتن الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين في الفتنة يظهر الصدق ويظهر الكذب من يدعي المنهج السلفي وأنه على المنهج السلفي وأنه مع العلماء وأنه في الفتنة يظهر ويظهر كذب فالفتنة تمحص تخرج الحقائق كم من اناس يمشي معك وكان بينك وبينه صداقة فاذا لما جاءت الفتن ظهرت ان هذه الصداقة ليست حقيقية إذن أيها الإخوة علينا أن نحافظ على الأخوة والاجتماع وكل ما كان سببا لضعف القوة نبعد عنه لنشغل في العلم والدروس والحفظ ونترك هذه الأمور التي يبحث عنها الغير يريد أن يشغلنا عن ما هو أهم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما نسمع وأن يجعل حج لنا لا علينا وأوصيكم أيها الأخوة بالتكاتف والاجتماع وقد رأيت من الإخوة ما يثلج, يثلج الصدر حقيق اجتماعهم تشاورهم أمرهم شورى بينهم تواصلهم مع بعض يألم بعضهم لبعض وهذا هو الخير والله الخير الكثير اجتماعكم الآن هنا فيه خير كثير فنحاول أيها الأخوة أن نشكر الله عزوجل عن هذه النعمة ونسأل الله عزوجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يزيدنا قوة ومحبة على الحق الذي نسأل الله عزوجل أن يحيينا عليه ويميتنا عليه ونسأل الله عزوجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا تبعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه هذا وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأني وصحبه وجزاكم الله خير وقد كنت يعني قد يمكن أطلت عليكم لكن العفو وسال الله عز وجل أن يوفقني ويكم لكل ما فيه خير وصلاح صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى طيب أنت تجلس وانا خلاص كثرت عليك وعطيت منك جزاك الله خير طيب أنا استاذني أخوان ولا ما في شيء ثاني في سؤال ممكن اجيب اسئله يا بكاءه في اسئله كثيره ولا ما سؤالين طيب تترجم أنت bacaan sekarang dan saya akan dan boleh. Baik, saya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya tidak diragukan kita hidup Di zaman fitnah Zaman yang telah dihabarkan oleh Nabi alaihi salatu salam kepada kita di mana beliau mengatakan Sataku nubak di fitan Akan terjadi semeninggalku Berbagai fitnah Bukan hanya satu fitnah saja Tapi banyak fitnah Baik itu fitnah syahwat Atau fitnah syubuhat dan fitnah syubhat itu lebih besar daripada fitnah syahwat. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Barang siapa yang menghadang dirinya terhadap fitnah ini, Dan barang siapa yang mendapatkan, Menjumpai fitnah-fitnah ini, Maka, Orang yang berdiri, Orang yang duduk, lebih baik dari orang yang berdiri Dan orang yang berdiri Lebih baik Dari orang yang berjalan Dan orang yang berjalan lebih baik dari orang yang lari Dan barang siapa yang merasa bangga Merasa mulia dengan fitnah ini Maka fitnah itu akan memuliakannya akan dimuliakan oleh fitnah nasallallahu alaihi afiyah dan kita hidup di masa fitnah dan kita diuji oleh banyak manusia yang menyibukkan diri dengan fitnah ini yang nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan tatkala ditanya oleh sahabat hudzaifah al-yamani radhiyallahu ta'ala an wahai rasulullah Kunna fi jahiliyatun syarr waja'ana al-islamu hadzal khair fa wama aha khair min syarr wa Rasulullah dahuuna kami dalam masa jahiliyah dan dalam keburukan kemudian datang kepada kami islam dan kebaikan ini apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan kata Rasulullah iya Kemudian sahabat Khutifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Kata Rasulullah, benar. Namun di dalamnya ada kekeruhan. Kebaikan itu ada kekeruhan. Kata sahabat Khutifah bertanya lagi, apa yang menyebabkan keruhnya kebaikan itu? Rasulullah SAW bersabda, sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku dan mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari kemudian sahabat Hudzaifah bertanya lagi apakah setelah kebaikan yang keruh ini akan ada keburukan kata Rasulullah benar qaumun yakni sekelompok kaum du'atu ila ababi jahannam da'i da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam Barang siapa yang mengikuti mereka maka akan terlempar ke dalamnya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat Hudza bertanya lagi, sebutkan sifat-sifat mereka ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bersabda, hum min jildatin jildatina wa al-sinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita dan mereka berbicara dengan bahasa kita, dengan lisan-lisan kita. Maka inilah kita hidup di masa yang seperti ini. Di mana mereka adalah dari bangsa kita, berbicara dengan lisan-lisan kita. Mereka orang-orang yang merasa senang dengan fitnah. Mereka orang-orang merasa bangga dengan fitnah maka sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam siapa yang bangga senang mulia dengan fitnah maka fitnah itu akan memuliakannya kewajiban bagi kita untuk menjauh dari fitnah ini dan kemudian kita menyibukkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat menghadapkan diri kita dengan apa yang lebih penting hendaknya kita menyibukkan diri Hendaknya kita menyembuhkan diri dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena kalau tidak, tentunya kita akan terjatuh ke dalam fitnah. Maka kita menyembuhkan diri untuk kita belajar, tola ilm, mengambil faidah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita berapa jumlah. Umat Islam di Indonesia ini Berapa banyak jumlah umat Islam di Indonesia ini Berkatakan sangat banyak Lebih dari 200 juta Bahkan mungkin mendekati 300 bah Atau mungkin kurang Namun Kita perhatikan Kita bayangkan Bagaimana setiap detiknya berapa bayi yang lahir dari kaum muslimin? Dan masalahnya bukan masalah yang enteng. Bukan masalah yang ringan. Bangsa yang banyak ini jutaan manusia. Dan ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kepada didikan. Orang-orang yang sangat membutuhkan kepada didikan didikan agama. Adapun sebagian manusia mengatakan kita sementara kita tahu seperti ini, kemudian masih mengatakan fulan demikian, fulan demikian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ayah biyallahu bika rajul wahidan khairun laka min humurin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Kepada satu orang saja dengan perantaraan dirimu itu lebih baik daripada onta merah. Ini yang kita inginkan. Kita ingin belajar, kita ingin menghafal kitab Allah dan sunah Rasulnya ada hisrawatul salam. Belajar akidah. agar kita bisa pergi ke puncak-puncak gunung yang tinggi itu, di mana mereka banyak manusia kita ajari mereka akidah dan kita menyibukkan dengan perkara-perkara yang penting perkara-perkara tidak akan menyenyapkan waktu kita dengan mengatakan fulan demikian, fulan demikian dan kita hidup di tengah-tengah manusia yang terjadi pada mereka kebodohan ketidakmengertian dengan perkara agama betapa banyak kesyirikan, betapa banyak khurafat. Adapun kemudian kita hanya menyibukkan dengan diri kita sebagian kita kepada sebagian yang lain. Maka kalau kemudian kita tidak memperbaiki diri kita, bagaimana mungkin akan kita bisa memperbaiki orang lain? Bahkan sebagian permasalahan Perselisihan seperti ini Sampai mengakibatkan perceraian Berselisihnya suami dan istri Dan juga terjadinya kertakan-kertakan dalam rumah tangga Sementara Islam menghalalkan kepada kita Untuk beristri dengan seorang kitabiyah Meskipun mungkin sebagian pendapat mengatakan tidak boleh Namun yang perlu kita perhatikan Seperti ini Bagaimana fitnah itu bisa masuk dalam rumah-rumah kita Fitnah itu sudah masuk dalam rumah tangga Bahkan sampai kita dengar Anak-anak itu sendiri didikte, ditawakin yang kemudian mereka pun juga masuk dalam fitnah dan dalam keburukan ini, padahal mereka anak-anak. Maka kemudian kita sibukkan anak-anak kita dan para wanita dengan fitnah. Maka wahai saudara-saudaraku, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengingatkan bahwasannya di sini, di Indonesia ini, alhamdulillah, ada para tabligh ilm ada para pendidik yang mereka senantiasa konsisten di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa kembali kepada fatwa para ulama dan mereka memiliki marja'iyyah memiliki rujukan maka jagalah kenikmatan ini dan kenikmatan ini akan hilang manakala maksiat kita lakukan dan apabila tidak mensyukuri Kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ana Maka kenikmatan ini akan hilang dari kita Maka hendaknya memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ana Akan nikmatnya uhuwah Nikmatnya persaudaraan Nikmatnya persatuan Nikmatnya keterikatan hati Dan Setiap ada celah kepada perpecahan hendaknya segera untuk ditutup, hendaknya segera untuk ditutup di antara kita. Beliau katakan bukan yang aku maksudkan itu adalah yang lain, tapi yang aku maksudkan adalah Ahlus Sunnah. Hendaknya di antara Ahlus Sunnah ini senantiasa menjaga Ukhoh menjaga persatuan, bukan kepada Ahlu Bid'ah. Adapun ahli bid'ah orang-orang sesat permasalahannya jelas. Siapakah mereka? Diam-bilau ingatkan bahasanya kita semuanya ini menjadi target operasi syaitan senantiasa menginginkan kita untuk berpaling, syaitan senantiasa memalingkan kita, senantiasa berusaha untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Maka Serigala singa ataupun serigala pun juga tidak akan mampu Untuk menyerang kepada domba-domba manakala mereka bersatu Karena Yang besar Yang kuat Akan senandiasa menjaga kepada Yang lemah atau induknya akan senantiasa biasa bagaimana berusaha untuk menjaga kepada anak-anaknya. Maka seperti itu hendaknya kita menjauh dari fitnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar menjaga kepada kita semuanya dari berbagai fitnah. Yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian beliau mengingatkan bahasanya fitnah ini pun juga akan memberikan ada manfaat memberikan fawaid di mana di antara faedah-faedah dari terjadinya fitnah ini adalah ada filter akan tersaring dan kemudian akan nampak fakta dan kenyataannya seorang pendusta akan tampak dengan fitnah itu kedustaannya. Seorang yang jujur pun juga akan tampak kejujurannya dengan fitnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayatnya Alif Lam Mim Ahasiban Nasa Yitra Kuyakunu Aman Nawa Humla Yuftanun. Apakah manusia itu mengira cukup mereka mengatakan kami beriman dan kemudian tidak akan diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum penggalian. Dan sampai jelas siapakah yang benar keimanannya dan siapakah yang dusta. Maka orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf orang-orang yang mengaku Mengikuti petunjuk Nabi S.A.W. Dalam fitnah ini akan jelas. Akan tampak. Kedustaannya. Ataupun kejujurannya. Dan betapa banyak dari manusia. Yang dahulunya mungkin berjalan bersamamu. Bersahabat. Berkawan. Dengan fitnah-fitnah ini. Tampak jelas Pertemanannya ini Bahawa pertemanannya ini bukan pertemanan yang sebenarnya Bukan persaudaraan yang sebenarnya Karena itulah beliau mengingatkan kembali Agar kita senantiasa menjaga ukhuwah Menjaga persaudaraan Dan kita hendaknya perhatian Untuk kita senantiasa Menyebukkan diri kita dengan pelajaran, dengan ilmu. Dan kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ini. Kepada perkara-perkara yang itu lebih penting dan lebih bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang telah kita dengar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengharuniakan kepada kita untuk kita bisa saling bau-membau. Bersatu baru Dan untuk saling menghubungkan Sebagian kita dengan sebagian yang lain Dan Kebaikan itu telah banyak pada kalian Dengan berkumpulnya Antum semuanya di tempat ini Maka kita berusaha untuk bersyukur Kepada Allah SWT Dengan nikmat ini Dan semoga Allah SWT Mengekalkan kepada kita, melanggengkan kepada kita akan nikmat yang mulia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kita yang hak adalah hak. Dan kemudian kita bisa mengikutinya. Dan semoga menampakkan kepada kita yang batil adalah batil. Dan kita bisa diberi kerika untuk bisa menjauhinya. Ini Ikhwan Fidin Jazakumullah yang beliau paparkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk kita berjalan di atas jalannya yang hak, sampai kita menghadap kepadanya. Amin. ya Ini yang bisa saya sampaikan juga dalam terjemah ini. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. maafkan. Subhanahu wa ta'ala. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأتوفق وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.